الحمد لله للتعافرين الزاكرين والله الله لله للقرحين أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزا الأمانة الأمة الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين يوم الدين، أما بعد وهذا من مشيئه الله عز وجل هو درسنا الثاني والثلاثون من دروسنا في ترك احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري ابن حجر العقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الامام البخاري ورضي الله عن ثلاثين الصالح من صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا كلام رسولنا عليه الصلاه والسلام وتوقفنا في الدرتين السابقين عن الحديث عن بعض السكن والحديث عن السكن حديث ثقيل على الاسماع ولكنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ان يحدث صحابته عن السكن وكأنها او كأنه يراها بعينيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يتركنا الحبيب لكي نجند ولم يتركنا لكي نتعب عن سكنه وإنما أراحنا من التفكير وتركنا على المحجة البيضاء على على الطريق الواضحة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يجيء عنها إلا ذلك ولم يتركنا لكي نجادل او يصي يجادل بعضنا بعضا او يماري بعضنا بعضا او ان يتسن بعضنا بعضا وكان يحذر من هذا ويقول فلا ترجعوا بعضي كفارا بعض يضربوا بعضكم رقاب بعض وهذا ما نرى في كثير من مجتمعات الاسلام حتى في بيت الله عز وجل تجد عدم الهدوء وتجد, وتجد ارتفاع الاصوات في المساجد من علامات الساعة أن ترتفع الاصوات في المساجد دعن الاصوات ليس بذكر الله وليس بقراءه القرآن في الصلاه وإنما بالتشاعة وبالاختلاف وبأن يحمل الإنسان لأخيه ضغينة أو حبدا ولكن الصحابه رضي الله عنهم قرأنا وعلمنا. ان الواحد منهم كان يضع التمره في سمي اخيه فيجد حلاوتها في سمه هو والإسلام وجه النظام والدين الذي ننتظره فيه كل يوم خمس مرات صفوفا فيجب ان تراهن هذه المساله في المسجد المزدحم الصف الاول يملك ثم الذي يبيه ثم الذي يبيه لا تضيق على عديك المدى ما تشعرونه ان نعاعد شرهك ما تستحفش فيه النقطة الوقت اللي فيه هو جاي علشان كان ينشرح صدقه فتخلوه يبيك صدقه للجلسة بطبيقه يقف عليه إلا لكم تفتحوا في المجال في تفتحوا يفتح الله لكم وليس معنى ان هذا نضيق على أبدا اللي جاي بابني يقف الصف الأول واللي جاي بعديه من الخط الثالث وهكذا الى ان يمتلع المسجد الناس ما تتحكيرك من بره لذلك كأن يعني في بره موت وهلاك وداخل المسجد النجاح قدر الله لان لكم كلنا احنا اللي عاديين بو المسجد هون بعد لكم شاعرك في المسجين بيمتلع وقلوا سبحان الله بنطلع بره في الجو مرة واحدة نقول لنا بالنطاف سنزل يعني ما يفكرت اللي بره انه قاعد يعني في سمرير وان اللي, اللي جوه قاعد في النعيم ابدا يا ريت يعني تصحوا لي خليكم انتوا انا قاعد مع كل مره ما تعرفش عامل كده بس ما ينفع ده لو ينفع انا انا اول الموافقين فالمشكله انا عايز اقر ان فوتك اقايبه ورضيه ما لين بيت الله حتى ينزل قبرنا ولم تشهر بالاقراء الصبر الا في بيت الله وشفته بروحنا الا في بيت الله عشان ترضى حسين والله بالله عليك يا شبه أنا عايزة سألت أين تظهروا الصف إلا عند الله وفي بيت الله الأسهل تتطمع فيومة الشغل الطابق في أول سبحان الله ما تشوف راجل في الشغل بيشرب وبينافق بيشرب في المدير على الطابق وأول ما المدير يجي أنا تحفظ بيه؟ أنا تحفظ بات نورتها بات نورت المصطح الوزارة إله إله إله الله يا إجم إلهي إغن إله إله. تروني شواب تكشمه ومشواب تغسابه والمحراب يبدأ اليوم بمعاصي، بمعاصي. أبدأ اليوم يمكن نسأل الصلاة الصلاة تصولها وتروح. يسلم لقنا بينك وبين الله. هذا غريبه فلا تخرج من صلاة الله في بيته. فما أو من وسائل الكمل أو الحوض. لان السكينه تتنزل علينا في بيت الله عز وجل اللهم انزل سكينتك علينا ورحمتك لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ادع الشكل والغل والطغيله والحسد من قلوبنا املا قلوبنا ايمانا وثقه ويقينا بك يا رب العالمين اللهم حسب الله الايمان في قلوبنا اللهم زين الايمان في قلوبنا اللهم كرم إلينا الكفر والفسوق والاخطاء اللهم من اراد بالمسلمين كيس الفرد اللهم كيده اليك اللهم من اراد بالمسلمين شرا فاعج شره اليك اللهم من اراد ان يحارب دينك فحاربه يا رب العالمين اللهم من اراد ان يحارب اولياءك وعلماء المسلمين فحاربوا يا اكرم الاكرمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم فتر الطبيعة على اخواننا الفلسطينيين في المخيمات والمرافين خارج الحدود اللهم فك يا ربنا اصرا المكسورين وانصر اخواننا المجاهدين وقل بيد ابناءنا في امتحاناتنا في السنه يا رب العالمين اللهم اغث عن ابناءنا وبناتنا شياطين الانس والجن واغث عن زوجاتنا وذرياتنا شياطين الانس والجن واغث عن مجتمعاتنا وبلاد المسلمين شياطين الانس والجن ولي أمورنا لا تولم امرنا زرارنا اصلح يا رب احوالنا اجعل خير امالنا خواتنا وخير ايامنا يوم عندنا القارب اللهم على كل عافظ واجه كل كل مريض وتب على كل مزنف واجه لكل متاثر واجه كل ميت واجه كل مجاهد ستنينا المدينين وكترب وكترب بك تربى المكروبين بقى أمواتنا وأموات المسلمين قلنا ولا قطعنا عنك يا رب العالمين آمين, آمين. والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم أبارك على سيدنا محمد وعلى آله وقحبه والذنب بمن سفيره اليوم نحن مع الحديث رقم مئة في باب ما يستحق للعالم إذا سئل اي الناس اعلم فليصل العلم الى الله يعني لما تروح عند واحد عالم وتساله هو من واجب العالم ان يقولك انا اعلم واحد ممكن, ممكن يكون عالم لان الناس يظن الواحد فينا يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدا يجهل لما الانسان منا يظن انه أن باعلامه يبتدئ يدخل في مرحله الجهل ومن دخل في الجهل ظل و الله اللهم اعطنا من ربنا يا رب يؤذنني كثيرا ان الجماعات اللي على الساحه التي احبها جميعا ولها يعني مكانه في قلبي جميعا لانهم مسلمون موحدون مؤمنون لا فيهم ونحسبهم على خير ولا نزكيهم عن الله ابدا ودائما ندعوهم ان نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولما اعداء تسلي حرب الاسلام اذا اختلوا جماعه معينه ولولا يكن تعالوا نحارب جماعه السمير والدعوة ابن في ايه رايقهم تعالى نحارب الجهاد تعالى الحرب الجماعة الشرعية تعالى الحرب انصار السؤلاء انما يحاربون من يحاربون الاسلام وكل من يعني يعمل وليسي الاسلام فهو محارب سواء في داخل بلاد السمسلم ابن لو داخل بلاد الاسلام وكان جاح ما الاسلام هو بلاد الاسلام, الاسلام. بلاد الاسلام. يعني انفاء يقارقوا من داخل هذه القضيه القضية الخطيرة لكن يعني اعلاعنا طاضرهم اما المنافقين والعياذ الله رب العالمين كان لا يعلمهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلك حق الصحابة السر في مسألة النشاق بي الا واحد ست ابو حزايف الله يربع عليه قالوا انت بقى الطبع قصر من المنافقين اللي يموت فينهم تخلي الخليفة او البعض امير المؤمنين او الخليفة لمكاني قائم على امر المسلمين لا يصلي عليه، لا كلمه علي كان عند ابو حذيفه 17 حث لما يموت واحد يروح ابو حذيفه قال يا ابي ماكره له عمر وراوي عثمان قال له خلي بالك الراجل كان المنافقين في عندي في الكشف ما الله إذا اذا تسالت النفاق لا نعلمه هنا ولا افتطيح ما بلغت من علم أو ما ترغبت انت من علم ان ترمي انسانا بالنفاق ده. لكن لا النفاق على ما نعلم بعضها ولا نعلم كثيرا منها المنافقين والعاذب الله هم اتد الناس عذابا في النار يوم القيامة ثلاث اصناق اللي هم في الزرق الاسفل من النار يعني اتد الناس عذابا في النار يوم القيامة وفي الزرق الاسفل المنافقون ومين واصحاب الماحدة يا صفار يا رب ومين ثاني وآل فرعون. ايه? إيه خلق طب الـ الـ الـ ال ال قالوا صعو ن واضح حديثا يعني بدرجة أسم واضح عقول يعني إن إن السماء تتدخل لا تتدخل السماء عند الكفر يعني عند كفر العباد السماء تتدخل تتدخل السماء عند الزيادة الطغيان يعني الله عز وجل بحوله وقوته وقهره وجبروته عندما انما يغرق قد يخلق الله الناس ولكن عندما يغرق انسان الناس على الناس هنا اظهر قدره الله وجبروت الله وقدر الله هو ظاهر طبعا ولكن جبر الله تعمل في هذا الوقت يعني لما فراعون قال والهذول قال انا ربكم الاعلى فقال له اذهب يا موت يا روح اذهبوا الى فرعون تقول له قولا لينا بروحاء ور الكلام لين كده الاول لكن لما استعبد فرعون اهل مصر وذلهم واستعبد رجالهم ونساءهم ودانهم سوء العذاب واستقرهم سنوات طويله عشان بن يبنوا القبر بتاعه الهرم طويل او مثل مساعد عشرين سنة ساعده بلد يعمل في المرض كم عامل ساعده عشرين مليون عشرين مليون على مدى عشرين سنة كل سنة مليون سنة لان مصر كانت عامرة بالعادر والبقر في هذه الاولة الاضرة الطلاعات الموضوع من الابتين تاريخ الحضارات وتاريخ الفراعنة عارسين الفترة بالفايس امتى اكثر مني طبعا اي واحد يبقى اكثر مني في اي حاجة بحضر الله لانت رجال ولكن اعني لست بساني طويل حرف الشيء انت بتكلم لانت انت العلماء ان شاء الله بارض العالمين اللهم علمنا ما جهلنا يا رب العباد فكانت مصر مليئة بالخير ومليئة بالفق ومليئة بالناس وكانت حضرتكو الصحراء الغرضية دي اللي هي على شمال طريق مصر الكندراج الصحراوي كانت ارض ز بدهي ان احنا اللي في النوبارية مجرد دوخوا النط متر ولا حاجة زي كده ده في مانيا يعني دي كانت أرض طبيعية والاحمار الصناعية لما صورت هذه المنطقة وجدت الصحراء الغربية تحتها بركة عظيمة من الماء ان في مصر خيرا كثيرا ولكن لو استقرت مصر رب العباد سبحانه لفتج عن من تحت ارضها اه لا قدر من الصحوه الاول لابد من عقد الفرصه مع الله بقى اول خطوه في الطريق السليم لازم نعقد كرهه لاننا قلنا من قبل ان الانسان قد يمرض والامه ايضا تمرض يعني زمن الانسان يجوله مرض الامه باسماء يجولها مرض الانسان يمرض قلبه اذا ابتعد عن طريق الله والامه بتمرض اذا ابتعدت ايضا عن احكام الله عز وجل وامور دليل الله سبحانه وتعالى اذا كانت امه الافياء مرض ومرض الامم علاجه عند ابو فرج عند الامراء وعند العلماء ولا بد ان يقوم كل بدوره لا بد كل احد مسؤوليه الله عز وجل توفيقك يا حسب العباد اللهم اخرج عنا كتابه يا رب العالمين وثبتنا عند السؤال يا اكرم الاكرمين ويوم القيامه ادخلوا قال فرعون اتت العدل ولهاذه بالله هم بالعذاب يعني هم النار يضربون عليها غضبا و هي سيئه تبين من الآية المختصة عذاب القبر. اللي بي عذاب القبر كاسر. فانانكر عذاب القبر ليه? لأن دي آية توضع ان بالقبر عذاب. وان النبي قال صلى الله عليه وسلم ان القبر قبر من رياض الجنة هو حفظكم من حفر النار. ها. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب القليل اللي هم القفار بتوع ايه? بتوع اكلى فتح. قال يا ابحاظ القليل إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد عسكم حقا قالوا يا رسول الله اتحدث او تكلموا جيسا اقدره معقول ان تكلمناه ابو حديث قال هم لكلامي اشد استماعا منكم في الحاجة وبوثين قالوا نعم اه انت وجدت ما وعد ربك بالنظر ونحن والعياد والله هم يعني الكفار دون وجدوا ما وعادهم او عادهم رب العباد للهزيمة في الدنيا والخسران في الاخرات والعياد والله رب العالمين إذا هذا فرعون إذن إلى فرعون إنه فغر مطاها فرعون وتجفر وتكفر هنا تبقلت ياب على جعل زوجان. خلاص خلق فربي صعدها ايه اغرقه هو ومن معه. واحد يقول لك دان عبد المأمول يا بات افيش عبد المأمول انت عبد لله عبد لله بس لو فك المدير بتاع المكان بتاعه بتاعه حلال والحرام طابوك كلامك انت المدير وانا وانا موظف عندك ماشي قال لك اعمل حرام قل له لا يا حبيبي هخرب منك ياك حتى حاج تكتب العمر كل ما ترى انا سائل ربنا نتصل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منك اه يا مدير يا ابا حازم قال له نعم الاول الدوايا دي المحرار رفض ابو حاتم يناول امير المؤمنين المحرار بل المنافقين المناسقين فيها المتأسية هاشر... يشرعك امير المؤمنين ان تناوله المحرار وان ترغب جميل هنت... يقول ان اميره يريده ناول للدويت الحبيب. قال ان يأخذها فيخذ بها قرارا ظالما مشاركا لذا اذا مع الحق امسي مع الباطل هتوطق عند الباطل ما ينفع ايه تخوص لكن مع الحق سبحان الله نسان يتحق اينما كان مع الحق السر مع الباطل هتوطق الثاني ده يعني مرحبت للغرق ان فرحونة وامانة رجل وجهما كانوا ايه كانوا خاطئين يعني سبحانه الله كانوا مصرئين كلهم اها كل نقطة لان فرحاون هرار ورامان شبجة وجنودهما بطبط الى كله في الوزر السواحي فلا تبع اخرتك بدون غيرك فكالتسلوب ده واحد موقف ضلال جميع الاخرة بحرف من حرف الدنيا طريق تهلك فكلم بالك بالمثالة بي المكانيك بدروس العلم هتزود العقيدة عندك اعلم انها بالحسران عليك نسأل الله أن يجعل هذا العلم كثبا لنا في الدنيا والآخرة أصحاب المائده الطائفه الثانية من أكبر المعذبين ولهذا بالله بجرس الأكبر الناظمين أصحاب المائدة أصحاب بإبن عيسى سوق الأدب مع الله ومع رسول الله من عذاب ليسه لله وإنما على الدنيا يا عيسى ابن مريم نعم هيا القطيع ربك الله الله الله حال يا هل يستطيع ربك ربك هل يستطيع رب العالمين الله القادر القوي لا احد يقهر ربك ربوبيه الله على اي دعاء مش متركيننا هل يستطيع ربك ها اين نزل علينا مائده من السماوات عايزين فكره عايزين ناكل الطعام على طبق في خزيه عايزين اكل يا جماعه استغفر الله طانه الفلسفه كثرناها والله نريد ان نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم ان قد ونكون عليها من الشاكرين يعني بعضو ناكل كده ونطمئن ربنا راضي علينا ونأكل حكرة ربنا كده لا عايشو ايد ببانا ولا ايد حد ولا حد سواه ولا لا الغلابة دول ننزل عليه الاربس دي شرق الاربس دي شرق الكل ولا تتخروا كلوا ولا ايه ولا تخر يعني كل ماك ما تخزنش في جيبك قال ليه بنت ريفه بنت ريفه لان الله سوف ينزل علينا كل يوم مائده من السماء يعني احنا ينزلنا جاهز كل يوم كل يوم كل يوم بس انتوا ايه اللي ياكل ياكل على اجل بس ما قلت لا خذيت له راوح بيه قالوا ايه الاول قال اهل العلم نزلت النافله عليها كل انواع والوان الطعام والشراب التي على وجه الارض تشكيل لها صنعه الهيه انت لما يجيلك يعني شويه اكل من محل مصطلح ولا من فندق ثمن نجوم خلي بالك صارت نجوم اه اريدوا النجوم يجي لك ملفوف مش عارفه ايه ومحفوف عريس سكت ايه ومحفوف سفنيه شكلها ايه اه اه اه المائده اللي كانت توجه من السماد كان شكلها ايه ها يكيد حاجه وبعدين تبوها هي نازله يسوع اه بنيه اصلا من كده فاعبدوا قالوا من يضمن لنا ان تنزل علينا كل يوم نازله الله الله الله الله الله الالنا الرسول أحد واحد يقول الحض الخردة لا لا, لا. احنا نعم نحن من الطمأنس ولا مي على السفر يأكل عصف جيب ويأكل عصف جيب ولا الكل جاء من من ضمنه وعذبوا عذابا لا وعذبوا أحدا من العالمين والآخر الله فأصحاب المائدة ما قرعوا وآل قرعوا البسعة الكلمة في النوع الثالث بقى. المنافقون. ان فوق. السيد الحديث صلى الله عليه وسلم. وصف المنافقين وصف غريب او. لو صفقتوا على احنا كم مليون. قول يعني اقول بزر... انا بس بقول اقول بسمية اقول مثلا خمسة اربعين مليون مسلم منهم خبصات المليون هاي يلقى انا ثلاثين مليون مكلف. هلأ? ثلاثين مليون مكلف الله أخبرك كم واحد منهم بيصلي طرات الصدق وطرات العشاء في المسجد؟ اه يعني ايه لك اللي بخال انا متحطرت على روحك المنافق سبحان الله هل من ظن المنافقين ان يصلي الصدق والعصر والمغرب في المسجد لكن طرات العشاء وطرات الصدق ان صليت في المسجد يبقى كان مش منافق في المسجد انا ابحث عن لكن عايز استحب فيك ان استعمر بيت الله عز وجل في كل الاوقات لان المساجد يعني ما بنيت الا لتعميرها انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر شفت المن تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه فان الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتمدد في وجهي كما يتمدد اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم يقول مرحبا بولي واهلي وحبيبي حتى يفوز انت لو نزعوا من السيد المحافظ او الوزير الفلاني او رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه لكانت دعوه توحي هناك على باب المحافظه انا غير دعوة اهل كله... انا باية كل رفعه انا مجايرة بساعة اهل انا حتى يكتب كل مين بس كل محظيم سنة يتسايا واحد محترم هاوي ولا بس احادة محترم او كنابطة انت انت لو تكتبت معاك 40 سنة ما تجيب زيها قيم وصلة وزامة بحب تترى بقوة عكسك الخبرة انا فكرتك المحافظ يعني شوف بتعمل بتعمل لبتكريب حتى ايه فما بارك والله عز وجل هو الذي يستقبلك على باب بيته شاعت راحت من لن نراجب كده يتفكر في نفسه ويأنته حقير ضعيف ورغم ذلك الله عز وجل ينزله منازل الأفرار مجرد ايه؟ مجرد على ان الاسعى بالطروح عمر بيته هذه من خلطة المنافقين ان يتكاثل عن بلاده العصنة بلاده العصنة اللي هم ايه؟ رجعتهم قصة بجتب اتراك الفكر المشائين في الظلمات هم المشاؤون في النور يوم القيامة هو في ما يجب في الدنيا لكن في الأخرى ينا انت في النور ماليه في النور سبحان الله النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم متراكم اليوم نور يقع النور يقع على أسراع الجهنم والآن يقع فينا ويقع فينا ويقع من المسلمين عنها تحفظ صراح بظلامه الزامس إذا أخرج ياده لن ياخد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تتخلم ربنا ترحبوه لا يجاهد الله الماسي على الصراح يا أخواننا علماء أنتم ملا بتخوفونها فمن يمكن سيبت ببرنا وبطول الصراح زي حد في السكين حاج زي تعراية أنا سعف كارا وانا قد تتخل في السكين كده الله حملت لمشيك ازاي يعني ازاي عملي مشيك وربطه بالعام صراح دقيق بالتكليجة والنر من لأخيها غرمة بسكوة بسكوة اتول اتحرمت امت الجاك قال لا بتحول فيها نور انها قلتك بالإيمان في الجميع وارفينها ان اوضح الطريق على الصراط ازاي قال منهم من يضيء له إيمانه كموء الزبالة بوء الشعر يأبوا مرة ويضيء مرة كلما أضاء لهم ما كوا فيه وإذا أظن عليه مقام يعني يعني واحد الدنيا كان يعني لما إليه مجلس عدم الجديد كل لسهرين كلامي أحضر مرة مرة كده كما يعني يقول لك والله نرح نصد معك مع أبو المهم يعني أهل. على عرض يعفوض الله على عرض طالما من المعطيس ولا ماذا يقول لك اروع على الضمان الهبل بالصوية يعني هم الجلساء والصالحون لا يبقى بهم جديدهم اللغه ايمانه ينور شويه ويضلك شويه على حد عمله من نور شويه رحمان او انه مريض اخر واحد في واحد فهي يضيء له ايمانه كضوء الهلال في الهلال الهوايه اول الشهر برضه تاسس كتب ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء اللي هو الهلال اخر الشهر, الشهر ومنهم من يضيء له ايمانه كموء البدر ليله الشمال ومنهم من يضيء له ايمانه كموء الشمس ومنهم من تناديه النار يا مؤمن اشبه بالمرور من فوقي فان نورك غفر على نارك الله, الله جعل من هؤلاء وليس حتى الحديث الثاني ذكر السرعه السرعه مطلقه بالنور اللي منوره الطريق جري واللي ضلمه مش على بس يعني لو جاي على طريق الصحراوي بالليل الساعة 2 ما على مالك متخوف متخ... متخ... متخ... <تصفيق> <تصفيق> لكن لو النهار والشمس طالعه تجري خلي بالك انت تجري بالعربيه هكذا علمهم من, من يسير على القراض سيغتجاج يا فيك يكون ماشي الغراب بس نمشي ده ججه شو الدجاجة مشاهده غير فلا شوك تكالبك يتخارونا على قد حتى المرضو مجعلق بالدومين بالعالم ايتي مرة مع التقومر و مرة مع الفن و ومنهم من يسير سير الكابس هذا زي حروب حروب حروب كثير يعني بط ومنهم من يسير سير الجواد المضمر فرق الكريئة على منهم من يمر مره الريح واول مؤمن لياخذ كتابه بيمين عمر بن الخطاب على الله عمر بن يأخذ أول يأخذ رسول الله هل من كتابه بيمين الله بكر درجات بقى بقى درجات عند الله اجل بعد كده ابو بكر بقى حقريه على الرجل بقى وقال لك مقول لك ايه تعال يا تدي بقى هذا الحديث رقم اثنين وعشرين. بقى ما يستحفل العالم اذا سئل اي الناس اصور فليكل العلم الى الله على الزوجة طبعا كلنا عطيها هذه تخصيلة لنقولها لا الله عليه يعني لا نتمنحنا كينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقولها حاليا عندنا النص النص في قصة الكريم مع العبد الصالح الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه الخضر عليه السلام اقول احنا بنقول عليه ايه الخضر انت عايز اما قوة مصره يربط قبل ننفط حديد فرصة نبقى نفط كده رضي الله الدعاءة سراويس انتظر الطرق والكباري حانا معنى انتظر حاجة فأول. لما ديه صرت الخضر وتامه دعا السلام ليه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اول من يبترته. يا يا عزب منين يا بس من, من قدامنا من نفس. ليه هو عايش. يعني ورد حديث بكده بيقولك ايه طب انت بتمنى او حضر كسف كسف يا حبيبي الله ده يعني اللي تقومة لنا كلها كل واحد ناسر اثبت كسف الكسف ده من ناسر المؤمن الله يا حبيبي يقول لك قص الخضر ده عايش يا حضر رضيان عايش غدواتي ولك الله عندك يقول لك يا أساس لنا العلماء فيها. علماء فينيات هل قال عندنا يا قرآن يا سنة يا وكلنا ده, وكل نفس ده نفس. انك ميت وانهم ميتون كله ميت ها؟ كل من عليها فان وضح. وما كان لرسل من قبلك الخلق اثر النساء هم الخالدون لا اذا ان القضية ده ماذا لا يخلد على الارض احد يقول ايه لما تلق من الخضرة حايفين ده يبقى هبل ده مش علم بقى ما يستطمق عليهم او قبلون مش عايزين خلقين اياكم وايها ويسمى بغير الاسلام من صاحبة بلعب. يعني القوافين حوالي القبور لو احنا احترمناهم اذا احترمت صاحبة بدعه فقد معمت على هدم الاسلام الله. سبحان الله. ولذلك قال ابن عبدالله ما اذا هديت الناس جميعا واضلت واحدا. نعم. يعني لو لو بس ايه لو على واحد بعلمي ولا بذكره غلط ولا بتعرف ايه ده الراجل اللي قاعده لهم ده غريبة غريبة حد يجوه صفة بذنين الراجل احد الصالحين كان واحده ابنها غرق في البحر بعد اللي اكلوا فالقريق قال انا يا حمو هو لا الراجل بقى عليهم على نفسه ما سبحان الله ده لا قاع قاع ايه هو منين انا كان يوم جد غلط انت ما جايش بقى هنجبهول. يوم انت لا كده الشيخ لما بيقول عارف على الله انا كده انت في عدد. تحرجني مع مع مع عنة مع... الله مع قوياً، الكفر خلني. أنت هاي دولة من أين؟ لما دعيت كان الحوت هتر الواد وصار مبسطة جمعنا لحم الأول على عظم اول يوم كان يوم الله لا الكفر والعدم رب العالمين. تكرموا الناس. كده بعقولنا لا نفرض ان هذا القبر وجد استحكاما عند الناس لان الناس جهلة يبقى هل من العلم ومن امانه العلم ان يقول العالم شيئا لم يتاكد منه من كتاب او سنه فمن اعاهد صاحب بدعه او من صدق صاحب بدعه فقد كذب الله ورسوله اياكم والبدع فانما كل بدعه من ضلاله فقلنا ضلاله في النار خلوا لكم اياكم البدع اياكم والبدع لان الدين يضيع بالبدع لأن من قال ابن عبدت برأي عجيز فطرعا كل راحنا طبعا العظيم يعني يعني من, من اكاتي ما قاعد من الكلمات التي قالها مع قال من قال ان هذه الفدعة الحسنة يعني واحد السدعة مدعة فقد ادعى ان محمدا خان الرسالة عبدت بلعة يعني يعني انت حدا من تأليفك. جبت عدم تأليفك بأنك عارفت اللي معرفتي الرسول بقى ايه بقى ماذا بتكتري على الواق جديدة لك قبل جيدنا الشيخ قيام رمضان دمه هو بدعى حسن مين اللي قالك بدعى مين ايام الحضولية في رمضان بعد فلاة العتاة مرة والناس انفضوا من المسجد فقف الرسول وفلى بالمسلمينة بضعة ركعة بهم الناس بطرف القصح قبل اللي ما حضرت بقى يفديت اخسران الزرع خلف الحبيب قال له, قال له احنا امبارح البارحة صلينا انت انت مع الله على رسول الكاميرات عادي المسجد يوم امثلت النفلت العشاء معادي صلوا الرسول الله عليه. وسلم ثالث يوم قل لغ اجتمع على اخر اربع يوم الرسول صلى لعشاء ودخل ما اخرجت تاني اصفرق اصول قال له يا رسول الله انتظرناك للصلاه قال حديث ان تضرب عليكم را وكان الحكم على هذا المنوال في بقيه ايام الحبيب وايام خلافه ابي بكر الى ان جاء ايام عمر را كل مصلي في الناس بعض صلاه العشاء رمضان يصلي بمفرده فيشوه المسلم على اخيه كل واحد يقرأ ففي ذنب للناس هلا وما بالنا لو استمعنا خلف امام واحد يا ابن مسؤول اللجمع الناس مخلف الطلاق. يلا طالب الناس بقى ايه? ثلاثة القيام او ثلاثة الطلاوز. هلا؟ يبقى عمر هالجائر يدعى بالحسنة ابقى عادة سنتم جانك اتفنعان ردوني. ها؟ لنقرف لها بيدعى حسنة. ايسا هاليدعى؟ من فلأوا اجلوها واجلوا من عاملها يعني واحد ربنا موضع عليه في المال رقداني معهة ما أزهد. مثلا علم اجيانا حفظ القرآن وتعلموا الزق وتعلموا العلم فكل اللي يتعلموه لأودا فنس الاسدان ايه سن نحض خلاص؟ سمس حاج سن نحض من سنس الاسدان في النقل السيئة واحد رحفظ ما عادل البلد او ما عادل الرابع هذه هي والعادل الله عليه وزروها ووزروا من عامل لها الى يوم القيامة لا ينقصوا قال شوف ده كان الواحد من الوعين وعصا على, على الدنيا وعلى الظهر ويه اخو على على ذكر الله وراقب جنبه مثل ايتهم رحمه الله فحتى لما حد واحد يهزر مع قر ور كان الغر ده العصر السيده الله يرضى عليها بنت الحبيب المصطفى كان الجنب الجنب ابن ابن الحسن ابن علي كان سبهم الله كان جد صلى الله عليه وسلم كان شخص تكل الحبيب لأن فيه خمسة من الصحابة كان تكلوهم اللي شوفوا يقول يود الرسول جاي من ضمنهم جعفر الطيار ومن ضمنهم الحسن ابن علي السبقو لأننا اتفقنا أن السبقو هو ابن البنت وأن الحبيب ابن الولد يعني ابن ابنك اسمه حبيب وابن بنتك اسمه سبقو السبترايب الحضر والسبترايب فكانت سيدة فاطمه لما تحد تضغير سيدنا علي تضغير. تضغير في تأتي في الحضر كده والسبترايب النبني كبيها من النبي ليس كبيها من علي ها هذا كل غير من السيده فاطمه لسيدنا علي تعالى تبراكة من غير ما تقول حاجة إست مضغاء ايه وعمره دخلت الله من حاس من فضل الله اللي نحفه من مليون مد من الله على وسط ارض غار كان اقمتهم والسياعين لهم انفقارة الحبيب ولا تقول احنا يا رجع السباب قلناك في فين الحب وفين ال... الاتار وفين الكلام فين حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام موسى النبي خطيبا في بن اسرائيل. فتو الى اي الناس اعلم? فقال انا اعلم. برضو يعني يغضر سيدنا موسى ولكن يعني قال ف. نطاو او ايقاو او اعاده الى القواد قبر الاله سبح الله عليه اذ لم يرد العلم الي هل لا يعني لا فاو الله قد ان عبدا من عبادي بمجراه البحرين هو اعلم منك قال يا ربي وكيف بك ده يعني آه يعني اوصل ازاي اروح ازاي ايه الطريق ايه الطريقه فقيل له احمل حودا في مكتب حودا في مكتب يعني سمكه مملحه في جراز او في خرط او في كيس واحد يسال سؤال اذا كان حد من حضراته بيحصل عند حبيبنا في سوره كمال قرائيه كلهم حبايبي عندهم يستبدل خالص شيخنا امام السبت يا مسلمه رحمه الله يقول لك ان الفسيخ حرام رايه ان جمس لحما قرية. لان اللحم استفدت لانه قد صار منتنا. لان الفشيخ يدهر عليه مرحلة هتنهزم ليه حق. ان يبقى ايه? يبقى منت. والله نشوف. لنقرر ما اخلى الله. ولكن بنقول. بنقول. انه لا سبب. ان الفشيخ ده في مايكروبان او غيرو تاجه. باطل بابن يصير الفشيخ وغير الفشيخ حرق. إذا كان الفسيح ده تقويش ميكروبات ولا عاجب القبر جفت ابن آدم يبقى ليس كيني شيء لي والله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا القبائل بس ده, ده نص يبقى الطيبات في العمليه دي المعمل الفيولوجي أو المعمل الميكروبيولوجي اللي هو المعمل بتاع يعني تعيين وتحديد الميكروبات وأنواعها من ناس و نفع في داختيريا نفع في بره في بسيلا تخمر بتاعت الايه بناتعة بره ناتعة لان انت تخسر مثال ايه خميرة والخميرة بتخمر ثال العيد واهلا الايه ما يبقاش ما كنت من الحداث النافعه للمسلمين كويسه <تصفيق> او للناس فهيكا بأيضا في نفس حدث الفتيح ايه يقع لا ايه او او ما ترع على السادقة قد لا يترع لها تاع حتى اللي بيحرموا، ها؟ أنا بحرام، ولكن اقول رأي إخواننا في غماسة الله. ودري أيوة شوف، يعني إذا ثبت فعلًا أنه تسمع في الطرخ، هو اللي له عليه بإيه ثلاث الريحة، وتدمن تحارب تتأوي أيام والله يعني إذا ثبت يعني أنه بيضر الطبيخ اللي في الحلة، ها؟ اللي في بيسكو. لو ت بعيد عن أو جو له أو حاجة ريحة، الحرام، بحرام? اي بحرام لان خلاص اي بحرام ايه? بار اي نوع من الاسر او الشعر الحلال اذا تغيرت حالته عن ما هي عليه وابرت بجسد ابن آدم يصير الحلال وحراما لان اصبح ما كان نافع فاي ايه? لا باب اظل هو دي خلاص تمام طيب فقد يحرم الله عز وجل اشياء على امة محمد صلى الله عليه وسلم احلها للاقوان السادقة مثلا الجماعة المثالين و قلنا حنين و الفن التشكيلي يقول لك ازاي انتوا بتحروا التماثيل رغم ان من كانوا بيعملوا لسليمان تماثيل فايخ ما شرع على سليمان لما شرع لنا الشرع عند بني اسرائيل من باب التجديد ربنا كان معهم هم لما سنتوا على رق لا بد من قطع الجزء من الثوب الذي وقع عليه النجاسه يعني بالبلدي بعض الجنبية وبعض المستهد. ده تشجيل الله عنهم. يبقى احنا شفت جايتين عن جنب. طب التامهم لنش موجود في اي شريعة تدعوه. الا تخفيفا لامه الحبيب محمد. واحد صحابي خرج في سرية مع الصحابة فأطلبته جنابه. فطرح الضغط الصب قال لهم يا جماعة انا جنب. ممكن يا اقل ليكم انو سايق فرجين فرجين ازاي زامب فرجين تجرب قالوا انا اتمرمت في الارض كده مرتين كده بالفطره يعني بخش فيه ايه لسامب منزلت ولا حاجه فرمات مرتين في الارض كده خلونا اقل فيه قال لا لازم تركز يا جماعه بالنهار ده بار لازم تركز ارتاحا في اخر النهار من شدة الضرب ارتفع حرارته رضو ثمان. رجع المدينة قفوا الخصة على رسول الله هو طبعا اسكتل أعلاله لكل بس قال قتلوه قتلاهم الله فلا انما شفاء العي السقال شفاء العي الانتاني العيي ما يرسل العلم لازم ايه لازم ايه كان يكفيه ضربة او ضربكا لوكيلي وكفيني فيضير ظاهرا جراعا بس يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عقيتا يا رسول الله أجعل ثوتي خلف شبرا يعني اللي لبساها أنا والتحدث على الصحابة تغرجر وراه شب عشرين ثوتي أن لو كان ثراعا لكان أفضل يا المؤمنين لو بقى أجلتك ايه ايه وما نفتلك يا حسنين والشغل للبط ايه فدالتان تنت لو كلمس في وسائل العلامي التفريدة اه اه انا بوقت زمان ايه اللي بالله ما هتنبس بجرجل في وضعب فيك يعني بديكة تخلى واحد وبرى فيك من ساعة, ساعة. يقول لك في البيتشاتنا اللي بتوع الهايس وصيحة كده يقول لك اه الشيخ نعم والمجتمعات والصالونات والانترهاب يقول لك سيدة الصالون نعم نعم يقول لك ايه عارب يا المؤمن يعني سيد فارون يعني المنتجات اه انا الصراحة بقى جربت حكاية الحجاب بتاعكو دي بتاعكو خلي بالكين زي الهالي الصفيعة نفس نفسي جربت الحجاب بتاعك ده بيته بيصقق بالشعب شو دم ربنا ما عود بحجة عنده يكرره في حجاية يا ساسي يا رب الله ما حافظنا في حجاتي يا رب عنا سؤلاء يا سبت الحجة أو سبت حجة سبعة يا مدام ما أخذ يا هارم هو من الواجب الحجاب نزل للسك على فسحة البتل ساعة في الأسبوع تعيين ارسلنا لكم ضروره اعمل مرة في الاسبوع تقول مرتين في كانت مره وتكونها لكن احتاجنا نزلت واحده خارجه الساعه 5:00 الصبح على باب الفجر ومستني عربيه الشركه بجيبها الساعه فتة بالليل وطلبت حضر الحجاب طلبات الساعه 8:00 لك تعالى يوقع ولازم يعني الانسان نزل قال الله فينا ولعنا وقرن في يديكم ولا تمرجنا تبرج الجاهلية الاولى <صفيق> الكلام ربنا الكلام ربنا سيكون ربنا السيد عائسة طولت الجلبان بتاع الصحابيات وانا ام المؤمنين يا رسول راحت اثنين يا رسول الله نمر على مجابر المدينة في المجاب السيكة في الجلالي الجلالين الجلالين الاثنين نجافات ونجي نصندي في المدين قال تمر الا تمرون على ارض يابسه بعدها بعدان هذا في ارض رمليه ناشفه تعقيها بعديها عليها على نعم قال هذا يظهر هذا ان دين الله يظهر دين الله عظما اقاما اقاما طيب احمل سودا في مثل خلاص خد عشان ما دفلت. خد كمايا في الناس. خلاص ما جاب لاي كانت بالخير فاذا فقدته فهو تم اذا فقدته البلقه بتاع الرسول لا خصبه اذكر اذا فقدته فهو تم لما الحوت يمشي من ايدك قاموا يتلحوا مشوي او مسلوق او متحمر او من اي حاجه يعني الحوت مطبوخ جاهز ها يبقى تفتقد الحوت فهو تم هيص هو هناك اللي هو مين الحق الخاص فانطلق وانطلق بمتى يوشع بن نون. من يوشع ده. يوشع عليه السلام نبي من الانبياء. جاء بعد كبيل الله موسى لبني اسرائيل ايضا. يوشع من نون. لما الرسول صلى عليه السلام سيدنا موسى ها? يسأل الرسالة لأخيه هارون ها? وبعدين يعلم واحد من المريدين بتعرف فيصير رسولا من بعض سيدنا تمم وجب يقاتل العماليق اللي هم كانوا مسلمين في مصر وكان سيدنا موسى كذبته امله ان يخرج من مصر بس وكان يعمل في هذا الامل في اخر رحله يعني الدعوه بتاعته اللي تعب فيها مع بلد اسرائيل كان يتمنى بس ان يخرج من مصر فراح نتدف اطناجر واحد اللي همه من الاطناجر قبيلة اليهود مع حديدنا موسى بان اطناجر ايه اطناجر شعظة وطناجر فرقة اطناجر قبيلة فاختر من كل واحد واحد صالح يعني النقاوة اتفاقوة هالوحبت ستطلعوه اللي محتل بيت النقاوة عشان احنا نطفل نحارب قالوا اوه يو دولي قادر المتنقينين النقاوة راح. رجعه من دل دمين. مالك. العقول ان فيها قوم جبارين. في عام نسمة الثالثين يضبط. يستطيع الواحد منهم هنيأخذ الواحد منا بقبضه يعني واحد عماليق بقى عماليقها فالواحدة تشوف ربنا ان يتكبر العدو السامر ايه الاسم سنة. لكن لكن لكن ربنا سبحانه وتعالى في, في, في غضوة بالك. يقلل اعداد المشركين في اعين المسلمين ويكثر عدد المسلمين في عيون المشركين. ولكن ما ربنا يحب يؤيد بعد القوم بعدين هذا اللهم ايدنا ربنا ابو عاد لا لا لا إنا لن نذقوها ابدا ما داموا فيها طب طب طب انا بوقف ياخذوا منها ثنا هلا موسى اذهب انت ورفك فقاتلا انها هنا قاعدون. ها. سيئت المقساد في الله الغرب عليه الصحابة الكريم في رجل ذات. ها. رضو بي ايه? هابا نكو. يا رسول الله لن نقول لك ما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت ورفك فقاتلا انها هنا قاعدون. ولكننا نقول لك اذهب انت ورفك فقاتلا فانا معكما مقاتلون. تطرع من الصحابة. شف شف سبحان الله فالموان يعني مثل من قومه الله عز وجل ان يميته ولو بجوار بيت المقتص برمية حاجر هل سنقول برمية حاجر لو انت في دواميته ترمي كم متر درمية ثلاثين لو قد تعرمي الجلة ده وقرمي القرصة هيرمية قد ايه متر مية وخمسين جاء ملك الموت لسيدنا مدى في هذا المكان ويقول النبي فلو كنت عند انت اطمراه بالسود لأريتكم تضربوا وانا اتمعه وانا ظالم في رحلة الاسراء يشعروا الى الله بالدعاء في حضره. جلل مين جبريس اللي بيعله فوق قال هذا الكريم الله يموت. ولما يرفع فوقه? شفه شفه انا حذره. صلى الله عليه وسلم تقول قد علم الله منه هذه الحدة وقبلها منه? اه عنده يا سبحان الله اول ما رجعت يا جماعه قاعدين يعبضوا العسل انا قول انا الفرقه الالوان هاعمل كل الكلام بتاعهم ومش فاهم الفرقه الالوان راح من دعله من حيطه من راسه جسمه يا ابن أم. هتأخذ ولا تراقي انا انا خايف اعمل ان تقول لو ما بترجع مثل اوهوك سبحان الله سحر كم تعب موسى كريم الله مع بني اسرائيل سحر ولذلك الحبيب لما يلاقي عقبات في فريق الدعوه يقول رحم الله اخي موسى لقد اوتي اكثر من هذا مصدر لدينا يوشح تلميذك رحبنا يا ربنا السبت القوم كمينين احسن وعمق وذرية صارحة زي بفضل الله عز وجل الزرية الصالحة اللي موجودة في اولادنا النهارة بفضل الله وفي هذا الشباب الصالح الذي يعظم قلوس الله في هذه الايام الذين نعمل فيه بكل خير عيشاء الله رب العالمين احسن من ذي السلاثنات والاربائنات والخمسنات اللي كان عندهم سل الموسيقى والابلام والكلام الفاضي سبحان الله والمدر في البدع أكثر وما عزين ولكن سوف يعود ان شاء الله قويا على ايدي اناس يتقون الله رب العالمين فالله مجعلنا من لدينك لهين يا رب العالمين فالقوم اللي ربنا جدد فيهم بالايمان رأى حربه مع سيدنا يوسع الكفار فكان هوتك ان ينتهي من قتالهم بس الشمس اوشكت على المدينة فقال يوسع يا رب اخر لي غروب الشمس حتى ان انتهي من امر اعذاك. فوقفت الشمس قبل ان تغرب الى ان انتهى من من ودخل بيت لبيت المرض السافع المنظم. جبجب في لخدمة عباد الله الصالحين. أه. ولله جنود السماوات والارض. اللهم اجعلنا من جندك ومن حبث يا رب خليكم معايز خليكم, معايز. خليكم معايز. فانطلق وانطلق بفتاه يوشعت منون وحمل حوتا في مكتب حتى كان عند الصخرة وضع رقوتهما ونام شوف الرافض بيحكي الحكاية دي على انه ايه الشيطة قدامه اه رأى مش انتا شفت لما لما ابو جهل ابو جهل وابو لها قالوا انتا بقى بتقول انك رحت الليلة دي بيت المقلص رأى انا اقرأ صبوصت هن النقدس اللي فيه مئات الكذبير والابواب والبناء والمعلم ده بالليل. تعالى انت اقول خل نبج الغريب. انا رسولك كده. وانا ابدأ. ربع ساعة واقرص. وعلم كم يوم يقول لك لنا قتلين اللي انت كنت فيه. ولا طوانيس ولا نور ولا غير. ده اقول تقف. قل ازاي. هل فنقل شبريل المسجد الاقصى على يمينه فكان الرسول ينظر اليه وينعقه. وأبو مكر اللي شاف في مجلس الأخصى كده لأنه كان كثير الصبر كل ما مايوصى سبطول حتى يقوله صبقت يا رسول الله صبقت يا حبيب الله صبقت يا نبي الله تسمي من يومها الصبيب يعني عمقنا ب ايه القوة بالنسبة لله حتى وجد صحكوا هو خالقه هو خالقه يخلي الكون ده في خدمتك إذا قدمت أنت الله وقدمت شرع الله ودين الله ودعوة الله ونامع. فانسلل عود من المكسل. هرام. ضعي. فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاب وعجبا. كنفس الآل. اول مره الآل في في الشفر اللي ايه? الآل السربة. فقال له. بعدها ايه? لما قال الله هذينا غدا انا لقد نقينا من سفرنا هذا قال رأيك اذا اوينا الى الصغرة فاني ناسيب الرحول وما الثاني يقول لك ايضان عن اصلاه شعبت في وصفح ايه عاجم طب قال لك لما انكلف الاول كان بقدره الله عز وجل فتصرف فلم يكن هناك امر عجيب على قدره الله عز وجل ايه الميت هو الذي يوتيه طيب ايه لكن بالنسبه للبشر ان الميت يصنع. يبقى ايه? عجب. سبحان الله. في القرآن. يعني في جنب الله طرف عادل في جنب العقل عجب أمر عديد. ولم يجد موسى مثلا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتا ورأيت اذ اوينا الى الثغرة فاني نفيت الثون قال ابو سا ذلك ما كنا نذب لسا بينا الحبيب اللي بيحكي فانما يفسر ايات الله على الثواجات فارتد على اداره ما قفطا قفطا يعني ايه فقفطية اللي قفرت اظن ان كانوا بجرسوا بزمان تقولت شرطة ما رب بقى ولا لأ اللي هو علم الايه علم الفقف القفط يعرف ده العربي حضرتك كان يعرف اللي ماشي له رجل ونفسك كبير ولا ونفسك ست حامل ولا ولا, ولا بنت ما من أفر القدق وارمع ماشيين إخوات من علماء الأفر اللي اعرفوا ايه التقفضها قال لهم بعيري قالوا لا قالوا قال اول واحد قال له اباعيرك اعور قال له نعم اه الثاني قال له الرعيرك ادور يعني مال على جنبه كده قال له نعم قال له اباعيرك الثالث اباعيرك حثر يعني بينه من مقفور قال له ايوه التالت شرود. يعني ثلاثه كده وعنده هيذاب كده ويجري قال له نعم قالوا والله ما راينا باعيرك طابب عليهم وقاموا الثانيين اه ايوه يا امير دول أربعة دول الـ الـ اللي أو اللي في البعير خبوب وصف البعير بالله الاول تقول احنا بالله والله العظيم بقى الحرام يحبث. أوه. أوه. كل يعني. قالوا انت والله ما رأينا يا بعيرا هو ايوها الامين قال اولهم انا اني قلت انه اعور لانه لاني رايت انه ياكل جانب العشر ويترك الجانب الاخر اذا بيأكل من ناحية عين المبطرة رجل ناحية اكتمال بتاعته وغارفة في الرمل اكثر من الناحية اللي بيت فعرفت انه مال على جنه اه طب انت بقى سيد حرفت انه اكثر ليه انا عرفت انه مرويش ديه لان البعر بتاع ديته متكوم لو كان له لديه كان يمضل البعر يبقى متبعطرح ومعطر على الارض لكن ليه دو كده انا مرويش ديه طب انت عرفت هارفت ان ليه عرفت انه لانه بياكل من حته وبعدين سيبها وهاكل حته بعيده لما يجيبوش اول باول كده زي بطيخه الابل الايه الرجل سبحان الله تعينه من اربعه الله اللحم ها لكن في عالمنا العربي اذا اعلن الذكي عن ذكائه فهو غب فلمن تها الى الفخر اذا رجل المتجئ بثوبه متجئ بثوبه يعني ايه غضب يعني غضب قال كتجئ بثوبه شوف شوف الراوي شوف الراوي عن رسول الله ياخذ كلمه يقول ايه متجئ او تجئ بثوبه معنى ما فرقتش كده كده كنا انه ايه لكن هو دقيق تطلعنا كذابة ليقول لك إيش عرضنا للحديث الضحيح لأن العجلات الصحة وعدم الصحة في علماء متخصصين فيها فكلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام يعني ايه يعني هو في سلام في الأرض تلطل السلام عليك وهو في الأرض سلام من أربع ده إيه إيه تلنسل جلالك يا رب المسلمة إيه الخضر اللي أرضنا ثلاثة. والإخوة اللي احنا من السلسة على الاخوة المهاجرين من ليبيريا كان اخوة خالقين وكلموني في هذا الموضوع في 2500 على حدود غينيا وقدوا الى احدى الكنائي الغناس وسلموا انفوتهم 2500 وكتبوا اسماءهم لدعينهم والكنيسة لغناس هناك ما تقول ان الله في صلى الله وعملنا احتفظنا ان شاء الله ان الاخوه اللي هي في ربطة العالم الاسلامي في مركز كناك لنا سوف في كناكري في غينيا ان شاء الله سوف يستقبل هؤلاء المهاجرين من ليبيريا الى غينيا ليقوم المسلمون بدورهم ولا ظلوا ان الاسلام يضيق بالعالم بالعالم على عدل ان الاسلام رجال لا ينامون اذا نام الناس ولا يهدؤون اذا اعمل هدأ الناس ولا يضحكون اذا ضحك الناس انما امرهم نصر الاسلام ودين الاسلام ونبي الاسلام. الله تعالنا ويقوم من الذين ينصرون الاسلام لأرض العالمين. لا تحافوا ان شاء الله. فسلم موسى فقال الخضر وان بارضك السلام. فقال انا موسى. قال موسى بني في اسرائيل? قال نعم. قال هل اسبعك على ان تعزمني مما عود انت وشة? قال انك لم تتطيع معي طغرة. قال يا موسى اني على علم من علم الله يعلم لا تعلمه امن فبالتال ايه? مش افرق حتى اقول لك ايه تقدر تقول لي الزال ليه? نضيح على فتا ايه? مش افرق وانت على علم علمته لا اعلمه شوف الطوابع بقى لك عالم وتجاهد لا انا في مخصوفي اعرف وانت في مخصوفك انت في مخصوفك بالذالة والسريعة والسعوة انا في علم لتبني لها مدهلة باها في علم الله يعلم ولذلك عرف العلماء الثقافة انسان مثقف يعني ايه ان يعرف عن شيء كل شيء وان يعرف عن كل شيء تتعرف إن الثقافة انا كتبقى في تخصصهم تعرف سلم بكل حاجة في تخصص داع وتجي بقى في, في عن كل حاجة تعرف معلومة كده عشان ما تتعرف ايه فاجح بوقت في كل حزة ها كل حاجة ها ها بعدين يا برضو الولاء وانا بحث بأولادنا على الكراءة وكذا الكراءة شو اللي في التاريخ لا ما اردت تاريخ تاريخ ليه ده التاريخ مهم للجنسة تمام قال فتجنني نساء الله طادرا ولا اعطي لك امره فانطلق يمسيان على ساحل البحر ليس له ما تفينا طبر فيه ما تلينا فكلموهم ان يحمدوهما فعرف القبر يعني عرفه ايه اتى الواج المعروف عند ايه عند الناس في غير نول. فجاء عفور ورق على عرف السفينة فنقر نقرة او نقرتين في البحر قال قبل يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرتي هذا العفور في هذا البحر يا سلام بعدني فكر فإذنا موسى انه قدام قبر عظيم وعالم جديد فقال له لا خلي له, لا. له لا. شفت العفور جاه نقر من البحر نقرتين نقص منه ايه ولحظ قال له علم وعلمة, وعلمة, وعلمة كلها من اللجم آدم الآن يرغى الله الأفضل عليها ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا العصور من ذاك البحر يا الله لو أننا في الأرض من شجرات حق والبحر يمده من بعده سبعه أبقر ما نفذك لماذا في الله صباح فقال الخضر يا موسى تعالي الخضر إلى لوح من ألواح السكينة في فنازع هذا أول إيه؟ او المساين موسى ما كذب احسن الله كمان الناس يركبونا باللوش مش يغضين من الناحاس وعلى الرحب والشعب اخلوهم السفينة م? فقال موسى قوم حملونا بغير نوع عمدت الى سفينته فخرقتها لتغرق عزها قالها لم اقل انك لم تستطيع ما انتظرة قال لا تأخذ بي مما متي فكانت الاولى من موسى نسيانا والعفلة الوارئة عليك ايه أنا متي أحس بالأدب، فهذا بيتعلمنا الادب مع العلماء. لا بد أننا الأدب مع اهل العلم لا بد لا بد والله. يعني كم عدد الناس في التاريخ كيف كان العالم يجلي ويختار وكان فينا الأدب اللي بنستفاف الله يرفع عليه في حضرة مالك هل يصبح الورق صفحة رقيقا لما حد يقلب الصفحة اللي جبتوا فيها وراء الامام مالك بيقلها بشوية احترام لل للذين بعده. قال والله ما اتربت الماء مرة امام مالك حواء منه كيف فيتنا مزمه مياه مش بيتنا خير بخه دخل امولانا مولانا السواء ربما امولانا لم يدخل ده مولانا قال لا تؤاخذني لا تأخذني بما نفيد فكانت الأولى من مودن للسيارة فانطلق فإذا غلام يلعب مع بلمان فأخذ القبض برسيه من اعلاه فاقتلع رأسه بيده وركب الواقف موسى برضو ايه يلعب أن ما تأذل القبر دي تبت بسورة غريبة واحد انت يكون حسنا هي يعني تشيب الدماغ من بتاع كده تبعمل الدماغ وكيف واحد وراحكين فقال موسى ان قطعت نفسا ذكيا بالغير نفس ماهره مع نفسها فما معقول الكلام ده قال الا لم اقول لك الاول او الايه انا اقول انك لن تطيعه مع الثانيه مره له لم اقول لك بلت الايه الله ده استبد بقى انا لك انك لم تطيعه مع صبره قالت نعيلنا وهذا أوكت من انطلق حتى اذا اتى اهل قريته لطعاما اهلها فاموا ان يذيبوهما وفي المعيانة اللي يقول الكلام ده ليه؟ ان في رواية فرصة فخيط الآجل فقال القبر اه فأروا اي نغيفوهما وعيدا فيها جدارا يريدوا ان ينقصف اقارئ البلغة بتحصران عزيزة هل الجدار يريد ان ينقص? هل الجدار ارادة? يعني الحيطة عايزة ايه? عايزة اوها يقول لك في المثل بلدي يقول لك جدد عليه ليه الحيطة ميلة عليه اه صحيح وما جد عليه ما خلاص يعني ما بيدنا بيد عمره. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقر فاقاره. قال الخبر في يده فاقاره. هم كده بعيده? بمسك. قال لو سب الجد لاتخذت عليه اجرا قال هذا سراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موتا لوجدنا لو صبر حتى يقف علينا من امرنا. فبقى يارض يا الله جيدنا الحديث كان ثوار ذو سلام يا أخي يا موسى لو كان بس عندك شو كنا شوفنا عجب وشوفنا خصف عجيبة وليست القفض في القرآن للتسلية ولا تطبيع الوقت أبدا والله إنما هي للتذكره وللعظة وللعبرة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته